بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تنحروا اوذوا بالعقول فصلناكم بهيمه انعمنا ما يذل عليكم ولا نحل الصدوان ان الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحرنوا الشاعر ولا الشر حرام اهل القراء ولا امنا البيت الحرام يطلبون فضلا من فإذا حلالكم فاستعدوا ولا أجد منكم الشناء من القومين أن صدوكم عن المسل حرام أن تعتدوا وَلَا البر والتخوة ولا تعون عزم إِنَّ اللَّهَ الله إن الله عَلَيْكُمُ العقاب حرمت عليكم الميتة وَمَا ولحم وما أولى الغيب الأبي والمنخلقة والمعقودة والمتردية والنصيحة وما أكل وما ذو محاذاة صم أن تستقصون ذلك ذلكم فيسب أليوم يسأل الذين كفروا من دينكم فلاتخشون وخشون إن يوم أكملت لكم دينكم أدمنت عليكم نعمتي برضيت لكم الإسلام دينا فما للطر في مخمص غير مدجع في اللي اسم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا وحل لهم احل لكم الطيبات وما علمتم من الجبارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاكلوا مما امسكنا عليكم واسكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سر اليوم بحل لكم الطيبات والطعام الَّذِينَ وتركتها بحل لكم الطعام وحل لهم والمخصنات من الممنات والمخصنات من الذين وتركتها من قبلكم إذا آتيتموهن وجرهن محسنين وغير مستفعين ولا متخذين أخذان ومن يكفر بالإجمال فقد حمي طعمه وفلحظ يا أيها الذين آمنوا يا قوم إصطفوا صلوا جواكم عند من رافقكم سحب روس ومرج من, من, من, من الكعب وإن كنتم جربا فتطهر وإن كنتم مرضى أو على سفن رجاء أحد منكم يغايط على رست النساء فلم فارسحوا وجونكم واجيكم ما يريد الله ليجعل ليكم من الحراج ولكن يريد يطهيكم ويتم عليكم لعلكم تشكرون واذكون نموة عليكم حساق الذي واسقكم به إذ قلتم سمعوا طالعا واتقوا الله أن الله بذات الصدور يعجوا الذين آمنوا كنوا قوى من الله من قسط ولا فَإِنَّ قَوْلَ اللَّهِ لَا تَعْلَمُ إِرَادَهُ مُؤَكَّرُ التَّقْوَى وَاتَّقُوا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مُفْرَدًا وَعَظِيمًا وَالَّذِينَ كَفَرُوا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَرَادُوا أَن يَصْرِفُوا عَنْهَا فَجَاءَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا وقال أخذ الله ميساق بني إسرائيل واب أسلام منهم 12 رقيبا وقال الله إني ماتهم لإننا قمضوا الصلاة وأعتيتم الزكاة وأمانتم برسولهم وعزرتموهم وأقرأتموا الله قردنا حزهم لا كفرنا عنكم صياتكم ولا أدخل أنكم جنات تجري من تحدي الأنهار فمن كفر بعزلك منكم فأضلنا سواء السبيل قال ما نقم مساكم لعنه وجعلنا قلوبهم قاصدين حروف الكلمه عما واضعا يا رسول حظا مما ذكر به ولا تزال تطالب على الله لن نذلم مِنْهُمْ قليلا من فزعوا اللَّهِ ان الله يحب المحسنين ومن لا يطرو إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله ما كانوا يصنعون يا الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثير مما كنتم تخفون من الكتاب يعفو عن كثير قد جاءكم الله النور وكتاب مبين يا ديمين لا من التفايد وعن رسول السلام ويخرجون من الظلمات للنور ويهديم الأصرات المستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح بن ماريام قل فَمَنْ يَمْلَكُ مَنْ اللَّهِ شَيْئًا ان, إِنْ أَرَادَ إِنْ يُلَكَ مَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَأَرْضِ مَوْبَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهِ عَلَى كُلِّ الشَّيْءٍ مَا قَوْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنُوحِيَ وَمَا صَاحِبُنَا أُمَّنْ من مَا أُنْقُلْ فَمَنْ يُعَذِّبُكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ مَجْرُومُونَ مَا خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلَهُ مَفَاتِيحُ السَّمَاوَاتِ وبين الْمَصِيرِ يا مقدم قد جاءكم رسول لا يمينك ولا فترة من الرسول أن تقولوا ما جاءنا بشر ولا نذير فقد جاءكم بشر ونذير والله يكون الشيء القدير ويقال من قوم يا قوم اذكروني متى الله عليكم اذجعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا من من العالمين يا قوم ذلك الأرض الذي كتب الله وكما ترددوا قالوا يا موسى إن فيها قوما مجبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها, فإن يخرجوا منها فإنا داحلون قال رجالة من الذين يقافون أعلم الله عليه ما يقلوا عليهم الباب فإذا أدخلتموا فإنكم غالبون وعلى الله تبكروا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما فيها فذهب أنت وربك فقاتلات إنا هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفس ما خير فافرق بينه القوم الفاسقين قال فإن محرمة على الأربعين ساعة هنا في الأرض فلا تأسن القوم الفاسقين صدق الله العظيم اقول لا اله الا بسم الله الرحمن الرحيم واتمنى ان بابنا ادعو بالحق ان قر وما فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتل لا أنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لا إن بسط إلي يدك لتقتلني أنا ببسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوها باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطبعت له نفسه قدل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فمعصى الله غرابا يمحص في الأرض فمعصى الله غرابا يمحص في العدن يريه كيف يواري السمات أخي قال يا وإن أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري السمات أخي من ومن أجل ذلك كتبنا على ريس روحي أنه من قتل نفسا غير نفسنا وفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيها فكأنما أحيي الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات الثم إن كثير منهم بعد الزارق في الأرض المصرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسمعون الفسادة أن, أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجرهم من خلاف وينفع من الأرض ذلك لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تعبوا قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله وفور ورحيم يا أيها الذين يمنوا اتقوا الله وامتبوا إليه الوسيلة وجاعدوا في سبيل العدل لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لأن لهم ما في أرض جميعهم ومثلهم معهم به من عذاب يوم القيامة ليَأَفْتَدُوهُ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلَ مِنْ أُمُرَ الْعَذَابِ نَالِهِمْ يُرِيدُونَ من مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْ أُوْلَى الْعَذَابِ مُقِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةَ فَقَتَعُوا أَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَرَنَّكَ أَلَمْ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بَوَانْتَا بِمَا بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَسْرَفَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَى إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ أَلْقَى الْقِسْمَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالَ وَيُؤْثِرُ مَنْ يَشَاءُ, يشاء. اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَادِرٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون القوم من آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعض مبعضين يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤتوا فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك لهم من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا قزهم ولهم في آخر كعذاب عظيم سمعوني الكلمة الكهرون للسخط فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وإن حكمت تفعكم بينهم من القصد إن الله يحب المقصدين وكيف يحكمونك عنده التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إن نزلنا التوراة فيها هدوه نور يحكم بالنبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبارون والأحبار ما من كتاب الله وكانوا على الشهداء فلا تخشعوا الناس واخشعوا ولا تشتروا بأياته سمعنا قليلا ومن لم يحكم من أنزر الله فأولئك, فأولئك هم الكافرون وَغَضَبَ عَلَيْهِمْ فِئَةٌ مِّنَ النَّاسِ مِنْ نَفْسٍ بِمِثْلِ نَفْسٍ وَعَيْنٍ بِعَيْنٍ وَأُذُنٍ بِأُذُنٍ وَأَنفٍ بِأَنفٍ وَسِنٍّ بِسِنٍّ وَجُرُوحٍ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ كَانَ كَفَّارَةً لَّهُ وَهُوَ مِنَ الْيَوْمِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وقفنا على آسار نعيس ابن مريم مصدقا لما بني ذا من الترات وآتناه الإنجيل فيه هدى ونور وآتناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بني ذا من الترات وهدى ومعزة للمتقين وليحكم الإنجيل بما أنزل الله فيه وَلَمْ يَحْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَصْلُ ۖ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا الْحَقِّ ۚ ولو شاء الله نجعلكم أمة واحدة ولكن ليولوكم فيما آتاكم فاستبقوا خيرات إلى الله مرجعكم جميعا في ربكم وما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم منهم أنزل الله لا تتبع أهوان واقذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تملوا فاعلم أن يريد الله أن يصيبهم ببعض ظنوبهم فإن كثير من الناس الفاسقون أفحكم الجاني ريبون ومن أحسن الله حكم لقوم يوقنون يا أَيُّوا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَلُعُ لُوَ النَّصَرَ أُولِيَاءَ بَعْضُهُ أُولِيَاءُ بَعْضُ وَمَنْ يَتَوَلُّهُ فَمِنْكُمْ فَإِنُّوا مِنُّهُ إِنُّ اللَّهَ لَا يَذِلْقُوهُمِ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قْرُبِ مَرَدُونَ يُسَارِعُونَ فِي مِقُرُونَ أَخْشَى أَنْ تُص حاصل الله إن ياتب الفتح أو مِنْ من عنده مَا لما أسر في أنفس وَيَقُولُ ويقول الذين آمنوا هؤلاء إلا ليقصوا لله جعل لَمَعَكُمْ وإنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا يَا قاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فاستوفيات الله وَمَا صَلَّىٰ فِيهِ إِلَّا قَوْمٌ يُحِبُّونَهُ وَيُحِبُّونَهُ وَأُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى وَعَزَّةٍ عِندَ كَافِرِ يَجْعَلُونَ فِي سَمِيرِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَهُ ۗ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة ومراكعون ومن يتظن الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزم الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تترهدوا الذين تحضروا دينكم ووزوهم الأعلم من الذين أدركت آمنوا طبلكم الكفار العلياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا نادئت من الصلاة اتخذوا ماذا أخذوه لعباء ذلك وإن نقوم الله عقلون قل لها أعلى الكتابة لا تنقمون منها إلا أنه النبي لهما أنزل لهما من قبل فاسقون قل هل أنبيكم بالشر من ذاك النسوة بدعا عند الله ما اللعنة والله أخذب عليه وجعله منه وقال التورقنا أزيد وعمل الطابوت أولئك شروا مكانهم وأظلوا عن سواء السبيل وإن أجاوكم قالوا وقد دخلوا بالكفر وَاللَّهُ وما كنتم تطون وترى كثيرا من المسافرين في الاسواق والسودا والسودا باسمك يا هارون لاولا ينهى رباني ليرحمون قالوا رسولك السودا باسمك كانوا يسنون رب قال تدريوا ان الله مغلول وَإِذَا يُغَشِّيهِمْ رِجْزٌ وَخَوْفٌ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا إِلَىٰكَ مُنْقَلِبُونَ عُذِرَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ وَيُقَاوِلُونَ وَيُحَاوِرُونَ وَيُسَارِعُونَ فِي الْقَوْلِ وَيُخَافُونَ أَن يُغْلَبُوا وَيُحْزَنُونَ وَيَقُولُونَ ولو أن الكذاب لا موتقون وكفرنا عنهم سيئات ولا خلهم جنات نعلم ولو أنهم خواهم الطرات والإنجل وما رجل لهم بربهم فلاكهم من فوق من تحت رجل من منهم يعملون يا أيها الرسول بلغم ما أنزل إلك مربكم وإن لم تفرهم وبلغتني ساعده الله الناس إن الله لا يدلقون كافرين قل يا مكتاب الله سمنا شيئاً داته يخيم التعرض والإنجيل وما أنزل إلك مربكم يزيد أنك سر منهم ما أنزل إليك وليزيد أنك سر منهم ما أنزل إلك مربك تغييره فلا تأسن قوم الكافرين إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ النَّصَارَى وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ مِنْ أَرْضِهِمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ وحسبوا أن أدوه فتنة فعروا وصموا الله لم سمعوا وصموا فسروا منه الله فسروا ما يأعين لقد كفر الذين قالوا من الله المسيح وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم ويشعر الله وحرر الله علي الجنة وهم الروم للظالمين من أنصار نقل كفر الذين اللَّهُ إن الله الثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا ما يقولوني واسألنا الذين كفروا يتوبوا لي الله يستغفرون الله غفور ورحمة المسيح ابن مريم إلا رسوله فاخرد من قول الروسل وهم صديقتهم كان يحكونا عيب طهر وأنهم كان فنبيونهم من عيات السلمان لغانا يؤفاكم قولا تعبدون ما لا يجبك رفض الله ولا الله قُلْ يَا أن الكتاب لا تغنو فيه غير حق ولا تتمه وأكن قد ضلوا قل وأضلوا كسر وضلوا على سبيل لعنة الذين كفروا من إلى من ذلك من أصل وكانوا لا يفعلون لم يفعلون ترى أره كسيرا منهم يتولون الذين كفروا بسما قدمت لهم فصمعين صحب الله عليهم في العزاء ومخاردون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما يؤذر إليهم واتخذواهم أولياء ولعكنا سريم كسيرا منهم فاسقون لا تعيد أن الناس على الذين آمن ويعذوا الذين أشركوا وذين أقصرهم وذين آمن الذين قالوا لنحن الصارع ذلك بأن منه قسيس من ربانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل للرسول ترى أعلم تفض من الدم من معرف الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا من الشاهدين وما لنا لا نؤمن إلا وجاء من حقنا وأن يدخلنا ربنا مالقوا بالصالحين فأسهبه الله ما قروا جنات تجرب من تحتها للنهار وقاردنا في غذاك جزاء المحصنين والذين كفروا كذوى يدعون لأك أصحاب الجهيم يا أيها الناس لا تحرموا طيبات ما يحل الله لك إن الله لا يحب المعتدين وَاكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يَأْخِذُكُمُ اللَّهُ بالله فِي إِيمَانِكُمْ وَلَكِنْ يَأْخُذُكُم مَّا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ وَالَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ يَجْزُونَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَاحْفَظُوا أَمَانَةَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم في الخمر والمجد عن ذكر الله والسلاة وأنتم منتهون الله وأطي الرسول وحذره فإن توليتم فعلم رسول ولا روين. ليس ألا على الذين آمنوا للصالحات الجنعون فيما يطعموا إذا ثم التقوى ثم الله يا حب المحسنين يا عيون الذين أعلم لأنكم الله بشأن من الصين تعالوا ويدي فهي معكم يا عيون الله يخاف بالغيبة فمن يتذهب على الزعق فأو عذاب أليم يا عيون الذين واما كطراوم ومقدمتامنا فجاء مسلم اقترب من عمي حكومي عرف ضوا عل المنتوم احليم بالغ تعها او كثرة طعام ساكن او عد ذلك ذَلِكَ له ذوق وبار امره عف الله ما سوون عليه عند الله اللهم والله وحلاكم الصيد المحل وتعاموا متاعلكم للسيارة وحرم عليكم صيد المرحم ألمتم حرما واتقوا الله الذين يتحشرون جعل الله كعبة الميد الحرام وقيمة للناس والشأن الحرامون هذي القناعج ذلك تعلموا أن الله يعلم ما في السمابات وما في العرض وأن الله كل اعلموا أن الله شهد لقاء وأن الله رفوه الرحيم من على الرسول البناه والله يعلم ما تدر ماذا كن قل لا يسأل خبيث والطيب ولو أعجبك فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تشعركم وإن تسألوا حين نزل القرآن تبدأ لكم الله وعناه الله غفور حليم قد سناقهم ثم أصبحوا بها ما جعل الله من ولا سائمة ولا وصفة ولا حام ولكن الذين كفروا يخترونها الله الكاذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا أقلهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قال واسلام وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضوكم من ضل إن اهتديتم من الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا الشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية سنان زباعد منكم أو آخر من غيركم أو آخرى من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسوا نوما من بعد الصلاة فيخصوان بالله إن ارتبتم لا نشري من السماء ولو كان ذا قرما ولا نتم شادة الله ولا نتم شادة الله إن إذا لمن فإن وصل على أنهم استحقوا عيسما فغارقوا من مقامهما من الذين استعقوا عليهم الأولياء فيقسمان بالله لشهادة أحق من شهادتهم وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أن يأتوا الشهادة على وجهها أو يخاف أن تربى إيمانهم بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لعياذ القوم الفاسقين يوم يجمع الله رسول فيقول ما أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إلقى الله يعيسى مريم عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بالروح القدس تكلم الناس في الماء وكالم وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوات والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهية الطير بإذني وتنفق فيها فتكون طيراً بإذني وتبرق الأكمال والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفرت بني سرور إذ جئتهم من بيات فقال لا يكبر منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيتنا الحوارين نامل بمن رسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحوارينا يا عيسى بن مريم أن يستطيع ربك ينزل ما ما إذا من السماء؟ قالت قل الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن أكلمنا وتطمئن قلنا ونعلم أن قص الأخرة ونكون عليها من الشاهدين قال إسحاق بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ما من السماء تكون لنا عيدا اليونا وآخرنا وعية منك وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله إني منزل عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه أعذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يعيس ابن مريم أنت قلت للناس اتغذوني وأمني إلى عيني من دون الله قال سبحانه ما يكون لي يناقل ما ليس لي بحقه إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسك إنك تعلم علام الغيوب ما قمت لهم لما أمرتني بي أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفرهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ إِنْ تَوَرَّوْا فَإِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنْ تُطِعْ أَظْلَمُ مِنْ فَإِنَّهُ رَبُّكَ وَأَنْتَ عَزِيزٌ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ ينفع الصَّادِقِينَ الصَّالِحِينَ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبدا. رَضِيَ اللَّهُ عنه ورضو عنه. ذلك الفوض العظيم لله ملك السماوات والأرض لله من السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير.